ندخل على الكتاب الثاني كتاب الشرك قلنا شرك الجاهليه تكلمنا عن اعتقادات الجاهليه في الشرك في الربوبيه والشرك في الالهيه وانهم كانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم والافلاك وايضا الطيره والتوله صحيح والكهانه وقفنا عند ذلك نكمل الكلام على بعض ما يقع فيه القوم من الشرك الا وهو السحر سحر وعمل السحر والاعتقاد في السحره وايضا النشر علاج السحر بالسحر علاج السحر بالسحر حق بأننا نتكلم عن هذه المسألة مسألة السحر في نقاط ولا أطيل على الإخوة حتى يعني لا أكون ابتدات بقوة معهم لأن هذه المسألة مسألة دسم مسألة العلم مسألة العدخال مسألة دسم لكن سأشير إشارات ونتكلم على مسألة السحر والسحرة وأيضا النشرة بشيء من الايجاز تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمفتدي أقول السحر ذم جاء ذم السحر في الكتاب وفي السنه وبل اجماع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال واتبعوا ما تاتى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انذبا وما كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس كان سائل الناس يقول وما سبب كفرهم كانت العله يعلمون الناس الايش السحر السحر وايضا ان سلم كما في صحيح حسنه غيره قال جتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الشق بالله او والدي وذكر منها السحر وذكر منها السحر وايضا هناك رواية حسنها بعض المتأخرين ان رسول قال اربع لا يدخلون الجنة اربع اربع اصناف أو اربعه اصناف اربع لا يدخلون الجنة مد منو خمر قاطع رحم قال وشارب خمر وقال مصدق بسحر قال مصدق بسحر في رواية في قول السلام في غير صحيح عندما قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد هناك زيادة في الرواية من اتى عرافا او كاهنا او ساحرا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد هناك ايضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من تطير أو تطير له ليس منه البراءه منه ليس من من تطير او تطير له ليس من من تكهن او تكهن له ليس منا من سحر أو سحر له ليس منه براء منه. من براءه منه وايضا نسلم قال ان الرقى والتمائم والتوله شرك ان الرقى والتمائم والتوله شرك والتوله ضرب من ضروب السحر التي يقرب فيها قلب الزوج لزوجه حب المراه للرجل فهي نوع من السحر كما قال الله ما هم بدار نبي من احد الا يفرقون به بين المرء وهؤلاء يؤلفون بين المرء وزوجه فهو ضرب من ضروب السحر قال ان التول ان التمايم ان الرقه شرك فسماه انسلم شرك وقد بين انسلم ان من نفث في العقد فقد سحر ومن سحر فقد وقع في الشرك او قال من سحر فقد اشرك من سحر فقد فقد اشرك فهذا من النبي صريح بأن السحر شرك لذلك سنتكلم عن السحر لكن قبل يعني نتكلم عن السحر نتكلم عن مساله في الفرق بين السحر وبين المعجزه وبين الكرامة أو نعرف السحر لغة شرعا اولا او اصطلاحا وهذا الاولى بنا أما السحر باتفاقه للغة السحر في اللغة هو كل ما دقق وخفي كل شيء خفيه فهذا فيه سحر كسحر عايون الناس ما دق وخفي وأما السحر في الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا قلب الحقائق والتأثير التأثير على الأزواج وايضا فيما فيه من فعل الأضرار بالآخرين لكن الحق الشفعي أجمل في هذا الباب هو السحر في ال ال الاصطلاح هو كل ما نفذ في العقد كما قال وسلم فقد وقع في السحر فقد وقع في السحر او أو الأشياء لم يقلب الأشياء فهو سحر فهو سحر فهذا في الاصطلاح الفرق بين السحر والمعجزة والكرامه يتفقون الثلاثة في شيء ثم يفترقون يتفقون في شيء واحد الا وهو الخرق للعاد فالسحر في خرق للعاد ترى الرجل البهلول يطير في الهواء وتراه يمشي في الماء وتراه يقوم إن رسول الله قد قال لي أن أمركم بالسيام غدا فصوموا هذا من نوع من انواع السحر هذا السحر خفي، نعم هذا من تلاعب الشيطان بمن يقول بذلك جاءه الشيطان فسلم عليه فقال له الشيطان انا رسول الله فقال رأيت رسول الله يقذة كثير من البهاليل ممكن ان اتكلمه مثل هذا بهلول يقول ذلك مصرحا رأى النبي ايش يقذة صار صحابيا الان نؤرخ للصحابة في وقتنا فإذا نقول خرق للعاد، تراه يطير في الهواء أمامك، يمشي على الماء، يقلب استخرته ذهبا قد يكون، قد يكون، يفعل له شيئاً ذهراً خرق العادة. والمعجزة، المعجزة معروفة، قلب حقيقة أمامك، النبي صلى الله عليه وسلم به في هذه معجزة، أثر به في هذه معجزة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا من خشب، فهزه هزة وقال من يأخذ السيف بحقي فصار حديداً. كما أن الله على قال وما يا... قال ترك بيمينك يا موسى قال هي عصاية توكو عليها على, على غنمي فيها ماء بوخ قال ألقيها يا موسى فألقاه فاذا هي حقيقة تنتسى قال بها معجزة أولا قلب الحقيقة والكرامة كذلك كتعطيل الأسباب هذه من الكرامات معجزة النار سبب في الإحراق وهي بذاتها للإحراق والله تعالى ربط السبب بالمسبب قد تتعطل الأسباب يا نار كوني بردا والسلام. وكما ابو مسلم او ابو ادريس الخولاني انا الان لا لا أمي أمي يعني لا لا اقطع بواحد منهم من, من الذي الذي القاه الاسود العانس في النار ابو مسلم لما القاه في النار فايش فلم يحترق حتى عمر بن الخطاب بكى قال راينا فينا من هو قد فعل الله به ما فعله بابراهيم عليه السلام هذه كرامه يبقى يتفقون في خرق العاده يا المعجزة خرقا للعادة للتحدي والتصريح بالتحدي يتحدى بها من آتى بها لبيان, لبيان صدقه وأن الله قد أرسله وأن من صدق, من صدق كلامه بناه مبعوث بهذه الرسالة هذه المعجزه وجئتكم بآية من ربكم يبقى اتى بهذه الآية ويتحدى بها كما تحدى الله تعالى كما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم القوم وإن كنتم في من مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ممثل وادعوا شهاداءكم بدون الله إن كنتم صادقين ثم التعجيز فإن لم تفعلوا أكملوا ولن تفعلوا يتحدى بها الكرامة لا يتحدى بها لو تحدى بها الولي صار منافق صار فيها ده الولي يحاول قد كان يخفاء هذه, هذه الكرامة وما, وما رزق الكرامة إلا بالاستقامة إذا قال, قال بعض, بعض حكماء السلف النفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة وبالاستقامة تأتي الكرامة بالاستقامة تكون الكرامة لكن لا يتحدى بها وأما ال ال ال ال ال السحر يتحدى بها الشيطان يتحدى بها لكن هو يتحدى بها كذبا وإيش وزورا كما فعل مسائلين وغير مسائلين دجال من الدجاجلة كما فعل الدجال الأكبر وسيفعل ذلك عندما شق الرجل في القتين ويمشي بينهما ويقول ارايتم من أحيايته أتؤمنون به ربا قال اللهم نعم ففعل فلما فعل قال, قال الشاب والله ما زدت فيك الا بصيرة أنت الدجال الذي قد قص علينا نسلم منك الخبر أو كما قال رضي الله عنه وارضه الغرض المقصود هو يتحدى لكنه هذا تحدي غير التحدي تحدي لإقامة الحجة بالصدق وهذا تحدي لإقامة إيش لإقامة الدجال أو لإقامة كيان للدجال ولا يكون له ذلك لذلك قال النسلم لابن صياد اخسأ فلن تعلو قدرك إذن هذه الفوارق بين المعجزة وبين السحر وبين الكرامة والمعجزة تستديم المعجزة تستديم وليس كذلك السحر، ليس كذلك السحر، لأن الشيطان لم يأخذ منك ما لا يعطيك، وأنا قد قد قد يوقف الله ولا هذا، قد يجعله فتنة أولا ثم بعد ذلك يوقف، قد يوقف الله جل في ذلك هذا الفرق أو الفرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، المبحث الثاني الذي نتكلم عنه بعد تعريف السحر ما حكم السحري؟ حكم السحر وحكم الساحر حكم السحر الائمه الثلاثه المالكيه والاحناف والحنابلة يرون بان السحر بانواعه بكلياته كفر يرون السحر كفرا وهؤلاء لهم ادله كثيره ويرون الساحر كافرا الذي يتعامل بالسحر فهو كافر عندهم حكم السحر الكفر وحكم الساحر الكفر انه كافر وتدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنه بل اجماع الصحابه أما الكتاب فقد قال الله في فعلان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومنزع مكان ببابل هاروت قال كفروا لماذا كفروا أجيبه بالسياق يعلمون الناس السحر وأيضا قول الله جلال فعلان ولا يفرح السحر حيث قالوا عدم الفلاح مع معناها إيش البوار والبوار لا يكون لها النيران أهل النيران فهذه دلاله على الكفرات واستدلوا على ذلك ايضا بان سلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر الاشراك بالله والسحر وقالوا دلاله الاقتران تثبت بان السحر كفر وشرك واستدلوا على ذلك ايضا باجماع الصحابه وانه يقتل بان حكم الساحر حد, حد الساحر ضربه باشر سيف استباحة الدم هنا بمسألة السحر على حكم السحر، وأما السحر فهو كافر وهذا اتفاق الائمه الثلاثه الإمام الشافعي يتفق معهم في ذلك في نوع ويختلف عليهم أو يختلف عليهم في نوع آخر. عند الشافعي تفصيل. قلنا يا شافعي ما التفصيل عندك؟ قال التفصيل عندي بأن السحر نوعان. سحر هو كفر. يستعمل فيه المرء الشياطين استعانة وهذا كفر وصاحبه كافر لأنه لا يمكن أن يتمتع بذلك حتى يمتع الشيطان ويوم نحشرهم يا معشر جن قد استكثرت من الإنس وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي أجلت لنا فلا يمكن أن يعطيك ما اردت الا أنت أن تستهين بالقرآن أن تستهين بايات الله جل وعلا لا بد ان تقدم القربان بالكفران والعصيان حتى ياتيك بالمعجزات هذه قالوا اذا يقول انه هذا كفر وصاحبه كفر النوع الثاني الشفعي قال نوع فيه تخييل وفيه لطف وفيه استخدام لعقاقير كما فعل سحرة فرعون. اتوا بالحياة الايش? الحبال هي حبال اصالة على هيئة حياة لكنهم دهنوها بالزئبق وبشيء من المواد التي تحركه. فلما القوها تحركت سحروا اعين الناس كما قال الله جعلاء. ما قلبوها حقيقة. قال الله جل وسحروا اعين الناس وايش? فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم. سمهوا عظيما. لكنهم سحروا اعين الناس. فقال فقال الشفعي فهذا ليس بكفر. العجيب هنا لما يقول الشفعي هذا الكلام لابد ان نرد عليه. كيف نرد عليه? ممتاز. لان تعالس العون اللي كفرهم. يبقى هذا رد على الشفعي اقول اه. ما احد يجيب عن الشفعي. أنت ماشي صحيح بقى استذل بقى عشان أقول لك إجابة سديدة هذا نوع البحث الصحيح هل كفرهم بالسحر عم كفرهم بغير السحر لا السحر أيضا كفر مجابر بالسحر لكن الحق بان كفرهم في الكتاب ما كان بالسحر لا كان بكفرهم بالله لانهم قالوا بعزتي فرعون إننا نحن غالبون هذا أصل كفرهم وإن قتوا كفرا بالسحر هذا لكن هذا أصل كفرهم. فقال الشافعي اما السحر الاخر هذا فليس بكفر. بل هو كفر قلنا ما معنى ذلك. قال ليس كفرا اكبر. بل هو كفر دون دون كفر. هو كفر دون كفر انه ذريع على الكفر الاكبر. والتفصيل هو التحقيق. والتفصيل في ذلك هو التحقيق وهذا ابداعه من الامام الشافعي الحق ليس كل سحر. يكون ايش? كفرا. يعني انت لو ذهبت الى السرك أربأ بك أن تفعل ذلك لو عصيت أنا وزلت قدمي تارة فذهبت فدخلنا إلى هذا المخبول الذي يخرج البيضة من أذن الرجل ويأتي لك بالدرهم من إصبعك هذا كفر بما يفعل البيضة في يدي أصالت أنت تلا تراها والدرهم هذا في يدي وأنت لا تراها صحيح ولا لا هذا الذي يخرج من فمي كثير من لفافة الورق هي في يدي أصالت أنت لا تراها هل هذا يكون كفرا بهذا حرام الله أن نخذ تجر أن نخذ نكفره لخروجه من الإسلام هو على شفير هلك هو فاعل لكبيره لكن ليس بكفر لا يكون كافرا لأنه لم يقدم القرابين للشياطين حتى يكون كافرا إذن هذا الحكم الصحيح التفصيل هو التحقيق هذا الكلام على مسألة السحر وحكم الساحر وحكم السحر ويبقى لنا حد الساحر حد الساحر ضربة بسيس هذا الأصدر فقد ورد مرفوعا ليس بصحيح. ورد موقوفا كأن اتفق الصحابة على ذلك. حد الساحر ضربة بسيف. الحديث سمر من الجن. حد الساحري ضربة بسيف. وامر عمر الخطاب فقتل ثلاثة واحد. ضربة بسيف. وسحرت امرأة حفصة فقتلتها. سحرت جارية حفصة رجل العامة ارضاء فقتلتها. وبعث عمر الخطاب اضربوا عنق او اقتل كل ساحر وايش وساحره فحد الساحر ضربته ام تايس وكان جند الخير كان دخل على عتبه كان اميرا له ودخل فراى عجبا راى الامراء طبعا قد يحدث معه ما يحدث دخل فوجد رجلا ياخذ رجلا فيقطع رقبته فتتزحرج الرقبه امامهم فيجري خلفه فياخذها فايش فيركبها كما كانت ويمشي بين الناس ساحر يقطع رقبه رجلا اخر فايش فيردها عليه مره ثانيه والامير يضحك في هذا الباب فدخل جندب فلما نظر فاخذ الساحر فاخرج السيف فقطع رقبته. ثم قال للرقبته ارجعي مكانك وقال للساحر رد على نفسك ايش رقبتك فهل رد رقبته ها لا هو استخدم اصاله فيما يفعل الجن استخدم الجن في ذلك فاراد ان يضربه ويحقق فيه قول, قول اتفاق الصحابه او ما رفع وان كان فيه بعض الضعف حد, حد الساحر ضربة بسعيد سلمان لم يوافق على ذلك قال اخطا جندب واخطا الامير لان الامير اخذ جندب فالقاه في السجن قال كيف يفعل ذلك بسحبي واخطا جندب فما خطأ جندب افتيات على ولي الامر لأن أقامة الحدود منوطة بمن بولاة الأمور. قامت الحدود منوطة بولاة الأمور يبقى لنا المبحث الأخير وان أردتم نزيد بحثا آخر وهو الكلام على مسألة سحر النفس سلم والشوهات التي ألقاها المعتزلة في سحر النفس الم. لكن يبقى لنا الكلام على النشرة حل السحر بالسحر العلاج علاج السحر بالسحر وهذا يعني له فروع وهذا أيضا فيه دلالة على من قال بالاستعانة بالجن من اجل النفع يعني حل السحر بالسحر اللي هي النشرة حل السحر بالسحر طبعا الاصل في التداوي اما الاستحباب او الوجوب او الاباحه او الحرمة في اقوال بعض العلماء لان العلماء منهم من قال بوجوب التداوي للامر بذلك قال الانسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام هذا واجب اقول الان امر وظاهر امر الوجوب والجمهور على الاستحباب الجمهور على الاستحباب ودل على ذلك ان ابا بكر لما دخلوا عليه فقالوا ناتيك بالطبيب قال الطبيب قد راني لا لا تاتوا بطبيب قد راني الطبيب قالوا ماذا قال لك قال قال لي إني فعال لما لما اريد فقالوا إذن هو بالاستحباب وليس على الوجوه وأما احناف فقد خالفوا وقالوا بايش بالحرمه ووجهه النظر عندهم بانه ينافي التوكل سبعون ألف أسفل الجنة بغير إحسامنا العذاب أصبح عملهم التوكل على الله جل في أولاه لا تطيرون ولا يكتون ولا يسترقون في رؤية لا يرقون هذا خطأ هذا الشازة رؤية شازة وانكاسف مصر قال وعلى ربهم يتوكلون وهذا خطأ مبين وصحيح الراجح أن العلاء التداوي من الاستحباب بمكان هو مستحب طب هل الآن يمكن أن يعالج المغرب من السحر قلنا نعم يعالج من السحر استحبابا يعالج من السحر استعبابه عولج من السحر جاءه جبريل ورقاه وذلك ابن سلم اخرج العمل الذي كان في بقر الظروان الغرض المقصود بان العلاج العلاج مستحب ان لم يكن واجبا فهو مستحب تداوى عباد الله واذاو بحرام واصل العلاج في ذلك الرقية الشرعية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرقية الشرعية وهذه الرقية لا لها ولا أن تكون باللغة العربية وأن توافق الكتاب والسنة وأن الراقي يكون من أهل السنة وأيضا لا يعتقد في الرقية بأنها تشفي بذاتها أبدا القرآن لا يشفي بذاته قال وإذا مريدت فهو فهو يشفين الله تعالى هو الذي يعني هو الذي يشفي عباده هو الذي يبتلين بالمرض سبحانه ولله في علاء وهو على كل شيء قدير يبقى العلاج بالرقى الشرائع هذا باتفاق انه اما ان يكون وادبا واما ان يكون مستحبا العلاج بطريقة اخرى وهو العلاج بفك السحر بالسحر فك السحر بالسحر الذهاب الى الكهنة وفك السحر بالسحر أنا تفصيل مسألة ياتي الأسبوع القادم إن شاء الله لكن إن أنا سأشير إلى إشارة إن فيها أدلة كثيرة جدًا فيها أدلة خياس وفيها أدلة بخلاف الأولى وأنا أرى أن الوجوه الآن تسببت عرقًا وأنا يعني, يعني أنا أنا على الناس بجلسوا من العصر معي ليش يعني فأنا مش أ... ما أريد أن الإخوة تنتهي سريعاً حتى رحمة بالإخوة أنا سأشير إشارة وأفصل القول في هذه مسألة الأسبوع القادم ابن ابن ابن قال قال بجواز حل السحر بالسحر. النشر واستدل على ذلك بعموم الأدلة قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى قال حل السحر من باب التعاون على البر والتقوى وقال رسول الله صلى الله ان يفعل اخاه في فليفعل قال فمن صح اعتقاده صح له ان يحل السحر بالسحر وهذا في فيما يرضي الله جل وعلا وهذا من باب تقديم الخير للغير فهو على الجواز بل على الاستحباب واستدل على ذلك بقياس الأولى قال الله جل حرمت عليكم الماتات والدم لحم خنزير ثم قال فمن اضطر في مخبصة هذا المجال قال فلا اسمع لا غير في الإسم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم جيد فقالوا اذا المضطر يأكل الميتة وهنا مضطر يأكل الميتة بحل السحر بالسحر واستدلوا على ذلك بأثار وردت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن جارية سحرتها فهي عاقبتها كانت دبرتها عائشة يعني تعطق عن دبر ف يعني بعد موتها لما دبرتها سحرتها لما سحرتها عاقبتها بأنها بعتها حتى لا تتحرك، لكن يستدلون بأن عائشة لما سحرت جاء رجل من الهند ولا من السند ولا من بلاد حتى السحر الأفيال جاء رجل سامع بمرض عائشة سمع به أخذ لعائشة فأتى به, أتى به لعائشة فقال هذه مسحورة قالوا إذا استخدمت حل السحر بإيش بالسحر قالوا بهذا استدلوا على ذلك وطبعا هذا الدليل حتى أعجل بالإجابة لحسن لا مو أحد وحسب عائشة فعلت ذلك الدليل أولا يعني المقدمة فيها خطأ مبين أين الدلالة على أن هذا الرجل كان إيش ساحرا أين الدلالة على ذلك أنتم تسذلون بها على حل السحر بالسحر أين الدلالة أن الرجل كان سحراً؟ لا دلالة وأين لو كان تنزلاً سحراً؟ أين الدلالة على أنه حل سحراً بإيش؟ بسحر وين ده؟ لا، ولا يمكن أن يظن بمثل عائشة رضي الله عنه أرضاه بذلك وهي التي تعلم أن الله جعل الله قد السحر وسمىه كفراً في كتابه وأن حد الساحر ضربة بسيف. أقوله قولي هذا الله.